إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري شرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوخينا إلى أم موسى الأرض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 وحزنا إن فرعون وهامال وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أولد فاتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتهدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن اراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحيين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 قالتا لا نسقي حتى يصدر الدعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لماء أن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 إن خير من استأجرت القوي الامين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 والله على ما نقول وكيل فلم ما قبضم سلعجل وسار باهله انا نس من جانب الطور لا را اولي اهلي فَمِنْ آخَرِ خَبَرٍ أَوْ جَذْوٌ تَمِّنَا نَارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُون فَلَمَّا عَبَتُهُ قُدْ يَمِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ أَيُّ يَا مُوسَى إِنِّي ان الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها غنم ولابد برو ولم يحقد يوم نساء ولا تخف إنك من الآمنين اسلك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغم إليك جناحك من الرهب فذانك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوا واخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف ان يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا أن وما فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا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 من الطين سجع لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى لعلي اطلع مِنَ من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق أَنَّهُمْ انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه وَجَعَلْنَاهُمْ وجعلناهم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 وَمَا كنت ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كنت بِجَانِبِ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 من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أو يكفروا بما أوتى موسى من طبل قالوا سحران تظاهرة وقالوا إن كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فان فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا عَزَّبْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَّةَ إِنَّ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 وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل ارئيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضيا افلا تسمعون قل جعل الله عليكم النهار سردا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله عليه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 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو وان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك